الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق وإيمان المرسلين ورحمة الله تعالى العالمين سيدنا مولانا محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعون بإحسان إلى يوم الدين وبعد أبناءنا الطلاب نستكمل بعون الله تعالى وتوفيقه شرح مختصر الشيخ خليل بن إسحاق لنذهب الإنان نالك بن أنس إنان دار الهجرة رحمة الله تعالى عليه ووصل بنا الكلام إلى شرح داد اليمين أو الحلف والمصنف رحمة الله تعالى عليه بعد أن انتهى من الكلام عن العبادات الأربعة الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج العبادات الخمسة وما يتعلق بها من القرغات مثل الأضاحي والهد والعقيقة ونحوها أتبع ذلك بالكلام عن اليمين لأن اليمين عند بعض الفقراء فيها الكزام للقربة واليمين بمعنى الحلف أو معنى القسم شرعها الله سبحانه وتعالى لإثبات الحقائق وتخليص الحقوق لأصحابها وتفعي الظلم على الإنسان لا سيئة في اليمين التي تتعلق بأحكام القضاء فهي مشروعة على جهة الإجمال وكثير من الناس يغطئون الفهمة فينظرون إلى اليمين نظرة شديدة فبعض الناس ينتمع عن اليمين حتى في الحقوق ظنا منه أن الحلف فيه ضرر عليه والحق أن الضرر لا يقع على الإنسان بسبب الحلف إلا إذا كان كاذبا لأنه قد ارتكب بذلك إثما عظيما ورعب بالله أما الحلف على سبيل الصدق لإبراز حق أو دفع راطل أو نحو ذلك أو تأكيد لمعنى من المعاني أو تأكيد لفعل من الأفعال نسيا أو إثباتا إنه مشروع على جهة الإجماس والله سبحانه وتعالى قد ذكر الحلف، الحلف في القرآن الكريم في مواطن عدة على نحو الناس يتبيننا إن شاء الله تعالى من سردنا لبعض الآيات التي تتعلق بذلك فليمين عند علماء اللغة تعني القسم أو تعني الحلف، ويتجمع على الأيناء وقال العلماء إنها سميت يمينا لأنها مأفوذة من اليمين الذي هو العضو المعروف في جسد الإنسان لأنهم كانوا قديما إذا حلفوا وضع أحدهم يمينه في يمين صاحبه فسمي الحلف الحلف يمينا وقيل إنها اليمين ومعنى القوة ويسمى العضو الأيمن يمينا لوفور قوته على العضو الأيسر وهي في الشرع لها إطلاقات عديدة أبرزها ما قاله ابن عرفة رحمة الله تعالى عليه إنها قسم أو التذام مندوب غير مقصود به القربة أو ما يجب بإنشاء لا يفتقر لقبول معلق لأمر مقصود عدم والمصنف رحمة الله تعالى عليه يعرفها بأنها تحقيق ما لم يجد بذكر اسم الله أو صفته إلى آخر المد كما سنقرأ إن شاء الله تعالى واليمين وردت في القرآن الكريم بالألفاظ المتعبددة فوردت في صور التوبة والمجادلة والنساء قال تعالى في كتاب عزيز يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين هنا قيد الحلف برفض الجلالة شبحانه وتعالى وفي آية أخرى يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. وفي آية أخرى من كتاب الله عز وجل من سورة آل عمران إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يذكيهم ولهم عذاب أليم وفي معنى القسم يقول الله سبحانه وتعالى هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ودخول الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تأذنوا وبالتالي نجد أن رفض القسم ولفظ اليمين ولفظ الحلف الجميع ورد في كتاب الله عز وجل على هذا التنوع الذي رأيناه والآيات في هذا الموضع كثيرة المصنف رحمة الله تعالى عليه يبتدئ كلامه لديان تعريف اليمين وما يحلف به أو ما يحلف به الإنسان على التقسيم المعهول في الفقه. فيقول رحمة الله تعالى عليه اليمين تحقيق ما لن يجب لذكر اسم الله أو صفته اليمين تحقيق ما لن يجب لذكر اسم الله أو صفته تذي وهالله وأيم الله وحق الله والعزيز وعظمته وجلاله وإرادته وكفالته وكلامه والقرآن والمصحف وإن قال أردت وثقت بالله ثم اكتبأت لأفعلن دينا لابس قيسانه وكعزة الله وأمانته وعهده وعلي عهد الله إلا أن يريد مخلوقا وكأحلف وأقسم وأشهد إنوى وأعزم إن قال بالله وفي أعاهد الله قولا انتهى كلام المصنف رحمة الله تعالى عليه ويتبين منه بنظرة عامة أنه يقسم الألفاظ التي يحلف بها الإنسان إلى ثلاثة أقسام ثلاثة أقسام قسم مجرد من الإضافات وقسم آخر مضافا إليه حرفاً من حروف حرف من حروف الجر وقسم ثالث ليس فيه لفظ الجلالة وإنما فيه الفعل أهلف أو أقسم وبالتالي نقلص من ذلك إلى أن اليمين كما أشار إليها المصنف لا تخرج عن هذا الإطار أن يكون الحلف باسم الله تعالى او يكون الحلف بصفة من صفات الله عز وجل فاسمع الله عز وجل لكثيره لا تعد ولا تصفة اشهرها الاسماء والحسنة وابرزها لفظ الجلالة ان يعلم به الانسان مجردا او مزيدا عليه حاصل من حروف الجر وعليه فان الينين لا تنعقد الا لأحد هذين اللفظين الاسم او الصفة وهذه هي اليمين التي يجري فيها الكلام من حيث الكفارة وعدمها أما ما على ذلك من الحلف فقد يكون داخلا في دائرة الحرمة وقد يكون داخلاً في دائرة الكراءة على نهو ما سنرى إن شاء الله تعالى ورسولنا الكريم صلوات ربي وسلامه عليه يأمرنا أن لا نحلف إلا بالله عز وجل وينهانا عن الحلف بما دون الله سبحانه وتعالى يروي ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه وأرض أمر أنه أدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ركب وهو يحلف بأبيه فناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله وإلا فليصمت وفي رواية أخرى عن ابن عمر أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله وكانت قريش تحلف بآبائها فقال لا تحلف بآبائكم والنبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه لا قبل بعثته ولا بعد بعثته أنه حلف إلا بالله سبحانه وتعالى ونذكر في إحدى رفلاته وهو صغير أنه استحلفه أحد بالله والعزة فرفض أن يحلف بالله والعزة وقع له ذلك كما تروي بعض كتب السيرة في قصة بحيرة الراهد وقع له ذلك في بعض سفرياته في التجارة في لحلة الشتاء والصيف قبل بسكه صلى الله عليه وسلم بل كان عليه الصلاة والسلام لا يحلف إلا بالله بلفظ الجلالة أو بقوله عليه السلام وأيم الله أو بقوله كما روي عنه في بعض الحديث أنه كان يقول لا ومقلب القلوب صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه هذه الحديث المتقدمة تدلنا على أن الحلف لا يكون إلا بأسماء الله تعالى أو بصفات الله عز وجل والمحلوف أبناء الطلاب في الغالب يقصد به التعظيم يعني الإنسان لا يحلف إلا بالشيء المعظم لديه. وليس هناك شيء أعظم من الله عز وجل فلا يبغي أن يعرف الإنسان إلا بالله سبحانه وتعالى مع الرص على أن لا يجعل الله تعالى عرضة لأيمانه في كل شيء تطبيقا لقول الله تعالى في كتاب العزيز ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم لأن كثيرا من الناس تعتاد الحرص برفض جلالة في كل شيء في الصغيرة والكبيرة في الحقيرة والعظيمة في الكذب والصدق فهذا والعياذ بالله إهانة من الإنسان للفظ الجلالة وسوء أذب مع الله سبحانه وتعالى وإذا نظرنا إلى الألفاظ التي اعتاد الناس أن يحلفوا بها أو الألفاظ التي ينبغي على الناس أن لا يحلفوا إلا بها في الشرع نجد أن هذه الألفاظ تنقسم إلى قسمين كما يقول بعض علماء الشقر القسم الأول أن يعرف الإنسان باللفظ مجردا من أي شيء كان يقول مثلاً الله أو العظيم أو الملك القدوس أي لغة أو أي اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى مجرداً من أي إضافة فلا ينسبه لشيء ولا يتقدمه بحرف ولا يؤخر عليه حرف ولا يتقدمه فعل ولا يؤخر عليه فعل كان يقول مثلاً الله لا ذلنا غداً إلى مكان كذا أو الله لا فعلنا اليوم كذا وكذا هذا هو القسم الأول القسم الثاني أن يزيد على الاسم المحلوف به زيادة إما مستصلة أو منفاصلة فالزيادة المستصلة أن يصل به مثلا لفظ من الحروف أو من الأقعاد فيقول مثلا في الحروف والله كالله بالله لعمر الله أي من الله هذه زيادة مستصلة الزيادة المستصلة مثل الكلمات كقوله أحلف بالله أشهد بالله أشهد بالله أو أشهد الله أو أقسم بالله هذه هي التقسيمة العامة لما يحلف به الإنسان وهذه الألفاظ سيارت تقسيرها إن شاء الله تعالى من الكلامية فيما بعد هذه الألفاظ ذكرها مصنف على هذا النحو المحوظ والله وبالله وتالله أشهر ألفاظ يجري بها اليمين مستثرة بهذه الحروف الواو أو الباء أو التاء أو الها كلمة أيم الله أو أيمن الله وهي المراد بها بركة الله كما ذكره بعض فقهاء النذه ويجوز فيها الاتيان بالواو وأيم الله ويجوز النطق بها بغير الواو مثل أيم الله وتثبت فيها النون أو لا تثبت والنبي صلى الله عليه وسلم قد ورد عنه أنه حلف بها مرارا ومن أشهر ما حلف فيه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا هذا اللفظ حديث المرأة المروي أن المرأة النازومية سرقت فعرضوا أن يستشفعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يعفو عنها ويصيئ من حد القط فاستشفى بسيدنا إسماعيل بن زيد, زيد رضي الله عنه ورضاه وعن, وعن أبي فخال النبي صلى الله عليه وسلم رأب عن غاضبة من هذه الشفاء وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها كلمة حق الله هذه الكلمة ذكر فقهاء المذهب أنها لا تكون يمينا إلا إذا ذكر فيها حرف القسم مثل بحق الله أو وحق الله أن كلمة حق مجردها كذا حق الله مجردها كذا فهذه لا تكون حالفا وقال العلماء رحمة الله تعالى عليهم إنها تحتمل عدة ألفاظ فقد يكون مرادا بها التكاليف التي هي صفات الله عز وجل وقد يكون مرادا بها العظمة وقد يكون مرادا بها استحقاق الله سبحانه وتعالى للألوغية لكن الإمام الخراشي رحمة الله تعالى عليه يقول إن المراد بها ظاهر أن المراد بها الإطلاق لا لم يرد بذلك الإنسان يعني لم يرد بذلك الإنسان العبادات أو التكاليف الشرعية اللي ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بها فحين لا تكون يمينا يعني إليك مثلا وحق الله أي وعبادات الله عز وجل التي أمرنا بها أي لفظ من الأثناء الحسنة مثل العزيز الجبار المتكبر إلى غير ذلك من أثناء الله عز وجل الحسنة على التفصيل أو الخلاف الوارد فيها لأنه فيه خلاف في عد هذه الأسماء ويقدر ذكره أن كثيرا من الأوراق أو الكتيبات التي تتداول نقل أسماء الله عز وجل الفسنة التسعة والتشعين في, في بعض هذه الأسماء خلاف بين العلماء في إثباته أو عدم إثباته وهناك كتب طيبة في هذا المجال شرحت أسماء الفسنة ونقحت ما هو ثابت منها وما هو غير ثابت كتب لبعض العلماء القدامى وكتب لبعض العلماء المعاصرين رجالا ونساء لفظ العزيز من أثناء الله الحسنة والعلماء لهم كلام مواجه في اشتقاق هذا اللفظ وفي معناه من أبعد ما يحلف به في أثناء الله تعالى من الحلف أيضا أن يحلف الإنسان بعظمة الله وجلالته أو جلاله. وهذا النظرة حسب نية الحالف، فلو أراد عظمة الله وكبريائه واستحقاقه صفات المدح وقع بها الأئمة، ولكن لو أراد بالعظم العظمة التي جعلها الله في الخلق وبالجلال الجلال الذي جعله الله فيهم فلا تنحصر بها اليدين يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني الأوض أوضع أوضع عظمة في بعض خلقه هي ذي حالة لا ينبغي أن تُعقل بها. اليمين. بالنسبة للحلف لأسماء الله سبحانه وتعالى نوضح لكم كلاما طيبا من تقسيم للإمام القرافي رحمة الله تعالى عليه أن الأسماء التي يحلف بها أربعة أخشام القسم الأول ورد به السمع ولا يوهم نقفا في الله عز وجل فهذا يجوز بالإطلاق أن يحلف به ويجوز أن يحلز بالإنسان إطلاقا مثل العليم العزيز القسم الثاني لم يرد به السم وهو يوهم فهذا يمتنع إطلاقه جميعا يعني فيه إهم في الالف دي مثل المتواضع المتواضع توهم أن الإنسان يقصد بها الشخص وبالتالي يمتنع أن الإنسان يحلز بها على سبيل الإطلاق القسم الثالث ورد به الشرع وهو موهم فيقتصر على محله مثل مالك ومحله كما جاء في قول الله تعالى مالك يوم الدين ثلاثة القسم الرابع لن يرد به الشرع وهو غير موهم فهذا لا يجوز إطلاقه عند بعض سطهاء المذا والشيخ أبي الحسن ويجوز عند بعضهم الآخر مثل رفض السيد وهناك رأي يقول بالتوقف في ذلك. لفظة إرادة الله عز وجل وكفالته من الألفاظ التي يعنى بها الإنسان أو لا يعنى. فيه. إرادة الله سبحانه وتعالى إذا أردنا بالإرادة التي هي من صفات المعاني والكفالة النعمة للهذا جرى بها الحلف إن شاء الله تعالى على حد قول المصنف. لفظة الحالف في القرآن والمصحف الحالف في القرآن والمصحف ينبغي أن تكون حسب إرادة الحالف كما ذكره سرح المذهب. لمعنى أن القرآن إذا قصب به المعنى القديم بذات الله تعالى أو حلف في الإنسان بإطلاق أو قصب به كلام الله عز وجل ففي هذه الحالة يكون حالفا ويصلح أن يلتغم به الإنسان وأن وقع فيه واجبت عليه الكفارة لكن لو أراد الحادث وهو اللفظ المنظر على محمد صلى الله عليه وسلم الدال على المعنى القديم فلا يكون ينين وبالتالي لو أراد بالحالف بالمصحف مثلا الجلد والورق والحبل المكتوبة المصحف فهذا ليس من الحالف شي شيء الحالف بالقرآن الكريم لأن الحالف بالقرآن الكريم يعتبر من أشهر ما يحلل فيه الإنسان لا في في بعض ساحات القضاء فهنا ينبغي على الإنسان أن ينوي أو يعصد بذلك الحلف بكلام الله عز وجل أو المعنى القديم القائم بذات الله سبحانه وتعالى لو أن الإنسان حلف بالله عز وجل أن يفعل شيئا في يوم معين ومضى هذا اليوم ولم يفعل ما حلف عليه فقيل فقيلنا أنك حنفت في يمينك فقال إنما أردت بقولي وثقت بالله أو رتصمت لي ولم أريد أن أخلف في هذه الحالة مع أن الإنسان قد قال إنه لم يرد أن يقسم بالله أو لم يحلف بالله عز وجل ففي هذه الحالة يصدق فيما يقول ولا يلزم أن نحن نحلفه، ولا يلزم أن نحن نحلفه على هذه النية. من ألفاظ الحالف أيضا عزة الله وأمانة الله وعهد الله وعليه عهد الله هذه ألفاظ إذا الإنسان قصد بها صفة الله عز وجل القديمة العزة بمعنى منع والقوة والأمانة بمعنى التكليف والتكليف مع كلامه القديم وعهده مع إلزامه قول الله تعالى أو فقعاته أو تكاليفه وذمة الله عز وجل إلتكذامه كل ذلك إذا أراد به الإنسان هذا القصد في هذه الحالة هو حلف وعجرت عرص الناس بذلك أنهم يحلفون من مثل هذه الألصاب والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأينان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلة إن الله يعلم ما تفعل لكن المصنف قال إن الإنسان لو حلف هذه الألصاب وقصد بالعزة وما يشبهها من ألفاظ المعنى المخلوق في العباد زي العزة لربنا سبحانه وتعالى أو دعا فيها رجالة أو الأمان لربنا خلقها سبحانه وتعالى فيه أو العد الذي جعله بينهم ففي نائد لا تناقض الأيمان بذلك يعني مثلا الإنسان ما يقولش الإنسان حلفت بعزة الله إنسان عزيز مثلا لديه يقول أعلم بعزة الله ويقصد هذه العزة التي في الإنسان أو العزة المعنى المنعة أو يقول مثلا بالامانة ويقصد الامانة التي فيه وضر المالي عن الحلف بالامانة كل ما تقدم هو في القسم الاول من الالفظ والقسم الثاني الذي فيه الزيادة على الاسم على الاسم المحلف بزيادة منفصلة القسم الثاني أو يعني القسم الثاني من القسم الثاني وهو الزيادة المنفصلة مثل قول الحالف احلفه أو أقسمه أو أعزمه أو أعاهد لو الإنسان نطق بهذه الألفاظ خاصة لفظ الحلف والقسم أو الشهادة ناويًا بها الله تعالى أو ناطقا بلفظ الجلالة فيها مضافا إليها ففي هذه الحالة تقع حلفا ويلزمه الكفار إذا حنث في هذا الحلف والله سبحانه وتعالى يقول في كتاب العزيز وأقسم بالله جهد أينانهم لإن جاءتهم آية لا يؤمنون بها قل إنما الآيات عند الله وَنَشْعَرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ وَقَالَ جَلَّ شَأْنُهُ فَكَيْفَ إِذَا أَصَادَتْهُمْ مُصِيبَةً بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِنَّ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْذِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَادْنَا إِلَّا يَحْسَانًا وَتَوْفِيقًا فَالْخُلاص إن الإنسان لو قال أحلف أو أقسم سواء قال ذلك مجردا أو قال أحلف بالله أو أقسم بالله وقع ذلك منه ولذي مرفو الكفارة إن حنث في هذا الحل بالنسبة للفظة أعزم أو أعاهد لفظة أعزم ليست من اليمين في شيء إلا إذا قرمها لفظ كذلك كان يقول مثلا أعزم بالله لأن العزم يأتي لمعنى القصد يقول مثلا أعزمت على السير إلى مكان كذا قصدت السير لمكان كذا ويأتي العزم أيضاً بمعنى أسأل لكن لفظة أعاهد الله عز وجل أو أضايع الله عز وجل فيها قوليس مذهب من حيث اعتبرها من اليمين أو عدم اعتبرها القول الأول أنها ليست بينين لأن العهد لنا ليس بصفة لله عز وجل ولأنه لم يحلف بالعهد فيكون قد حلف بصفة من صفات القول الثاني أنها يمين واجه هذا القول أن الإنسان لما علقه بما قصد عدمهم دل ذلك على أنه يحلف به بعد أن انتهى المصنف رحمة الله تعالى عليه من الكلام على ما يحلف به الإنسان وبالتالي ما تنزمه الكثارة بالحنسة شرع يتكلم عن الألصاظ التي لا يصفر الإنسان أن يحلف بها أو إن وقع وحلف بها سلا يترتب على هذا الحلفي شيء من يلكفارة ونحوها وإن بعض هذه الألفاظ الحلر ديها فيها اسم كبير يرتكب الإنسان نأتي لذلك على النحو التالي نقول قال المصنف رحمه الله تعالى عليه لا بلك علي عهدا أو فيك عهدا وعزمت عليك بالله وحاشا لله ومعاهد الله والله راعي أو كثير والنبي والكعبة وكالخلق والإناقة أو هو يهودي وغموس لأنشك أو ظن وحلف بلا تبين شبق وليستغفر الله وإن قصب لك العزة التعظيمة فكفر هذه الأفراظ من الأفراظ التي لا يطلع الإنسان أن يحلف بها وإن حلف الإنسان بها فلا يلزم في هذه الحالة شيء. اللفظ الأول لفظ لك علي عهد الله إذا حلف ذي الإنسان لا يلزم شيء أنه ليس من الحلف أو عزمت عليك بالله أن تفعل كذا. كثير من الناس يقول للآخر وأهد الله كذا أو تعاهدني على كذا وإذا لم يقع لم ينفذ الإنسان حلفه قال له إنك حنث في يمينه. المصند يقول إن عهد الله أو لك علي عهد الله أو عذنت عليك بالله أن تفعل كذا لو إنسان خالف ولم يفعل ففي هذه الحالة لا شيء على الحالف. كلمة حاش الله التي وردت في سورة يوسف عليه السلام وكلمة معاذ الله التي وردت أيضا في هذه السورة من الألصاب التي لا تصلح للحالس وكلمة الله راع أو الله كثير هذه الكلمات كلها لا تصفح للحلف على المشهور من مذهب مالك رحمة الله تعالى عليه أما بعد جلمة النبي والرسول والمختار والحلف ذو والحجر والحجر والبيت والمقام والكرسي والعرش وكل ما هو معظم من دون الله عز وجل من أمر الشرع بتعظيمه لكن ليس تعظيم عبادة وإنما هو تعظيم رفعة وتكريم في فرق بين تعظيم الإنسان للشيء على سبيل العبادة وتعظيمه له على سبيل الرفعة والتكريم فالنبيل والرسول والكعبة والحجر والبيت والعرق كرسية كل هذه أشياء تكرم أو ترفع أو تعظم على سبيل التكريم كما نقول لكن لا تعبد من دون الله سبحانه وتعالى لأن الله عز وجل هو الذي تفرد بالعبودية تفرد بأن يعبد سبحانه وتعالى لو الإنسان حالف بهذه الألفاظ هذا الحلف لا يترتب عليه شيء من الناحية الشرعية. بمعنى إذا حنث في فلا يترتب عليه كفارة. مع إن النهي وارد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إن الإنسان يحلف بغير الله عز وجل فلا يحلف الإنسان لا بالنبي ولا بالولي ولا بالرسول ولا المختار. لب اسم النبي ولا بصفاته صلى الله عليه وسلم ولا يحلف بالكعبة ولا بأي شيء من ذلك. العلماء لهم تفصيل في النهي عن الحلف ذي هذه الأشياء هو مكروهن أو هو حرام بل إن في لفظ الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم يشدد كثير من العلماء على إن هذه المسألة والعادة بالله تدخل في دائرة الشرك والعادة بالله يعني كثير من الفتاوى المعاصرة لبعض علمائنا يدخلها في دائرة الشرك عملا بنفس حديثة رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك ولكن نظرا لأن هذه الألفاظ تجري كثيرا على ألسنة الناس والناس ذو تعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم ويحبونها حبا كبيرة فإنها تجري على الألسنة العامة أو على الألسنة العامة كثيرا وبالتالي المخرج منها أن يعقبها الإنسان بالاستوصار أو لا يعول الإنسانه على النطق بها أو يعقبها بالنطق بالشهادتين حتى لا يقع في هذا الإشكال بالنسبة للأشياء الحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام ونحو ذلك من هي معه لقولي في عموم النهي عن الحلف ضعيف الله سبحانه وتعالى لكن الأشياء التي ليست معظمة شرعا مثل النصب والأوسان والأصنام والإنسان يحلف برأس واليد أو برحمته أبيه أو برقة عمه أو برحمته خالي أو بالعزيز الذي من أبنائه أو الفتاة تحلف بشرفها أو المرأة تحلف بشرفتها أو نحو ذلك كل هذا أبناءنا الطلاب مخالف لشرع الله عز وجل وكثير من الناس أبتدد أن تحلف بأشياء غريبة لأن كثير من الناس أبتدد أن حلفت لها بالله لا تصدق ولكن إذا حلفت لها برحمة أبيك أو بقدر أبيك يصدق فعجباً لا يصدق بإسم الله عز وجل لا يصدق بهذا الشيء الذي ليس بمعظم كل هذه الأمور لا يشك في أنها محرمة في المذهب وفي غير المذهب لأن هذه الأشياء معظمة من دون الله عز وجل لو أن الأشياء خصت بها التعظيم مثلا كالأنبياء يعني كعرف الإنسان بنبي الله عيسى عليه السلام مثلا أو بنبي الله موسى عليه السلام نبي الله العزيز عليه السلام يعني هؤلاء عبده من دون الله سبحانه وتعالى وهم في أنفسهم معظمون يعني العزير وموسى وعيسى أنبياء معظمون مكرمون عند الله سبحانه وتعالى الإنسان لو حارف بهذه هؤلاء الأنبياء قاصدا التعظيم على أنها إليها أو أنها معبودة من دون الله فهذا حرام قطعا لكن لو حارف بها قاصدا بها التعظيم وهي ليست معبودة من دون الله سبحانه وتعالى ستدخل في لائرة الخلاف فيها السابق كونها مقروحة أو محظم على جارة الإجمال أيا كان الوضع في هذا الأمر فإن الحالة بهذه الأشياء لو ترتب عليه أن الإنسان وقع في يمينه فلا يلزمه شيء. صفات الله سبحانه وتعالى الإنسانية مثل الإحياء والإناتة والخلق والإحسان والعطاء ونحو ذلك هذه لا يجل الحالة بها لكن الاسم المشتق منها نسل الخالق والموثي والنويت يجري الحالي فيه ويترتب عليه الكفار من أخطر ما يقع فيه الناس أبناء الطلاب الذي يحلف بأنه يهودي أو نصراني والعياذ بالله كثير من الناس عند العضب يقول هو يهودي هو نصراني هو مجوشي هو على ملة غير ملة والعياذ بالله كل هذه الحلف كل هذه الألفاظ من الحلف يأثم بها الإنسان إثما شديدا قد ورد عن أبي، فقد ورد عن سابت بن أبّحاك رضي الله عنه وارضاه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على ملة, غي ملة غير الإسلام فهو كما قال، وليس على ابن آدم نذٌّ فيما لا يملك، ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة، ومن لعن مؤمنا سوق قتله، ومن قذف مؤمنا بكفر فهو قتله. نعود بالله من ذلك هذه الكلمات الألفاظ التي أشار لها مصنف نبه عليها حتى لا يقع فيها إنسان فيحلف فيها بغير الله عز وجل مما يقصد به التعظيم وإذا وقع الإنسان في هذا الأمر فعليه أن يستغفر الله عز وجل ويتوب إليه وإن وقع في حرفه ولم فلا يلزمه شيء ثم تكلم المصنف بعد ذلك عما لا يلزم شيء أو لا يلزم شيء كفارة من أنواع الحلف. فقال رحمه الله وغموس لأن شك أو ظن وحلف بلا تبين صدق وليستغفر الله وإن قصد بك العزة التعظيم فكفر ولا لغو على ما يعتقده فظهر نفيه ولم يفد ولم يفد في غير الله الاستثناء لإن شاء الله إن قصده كإلا أن يشاء الله أو يريد أو يقضي على الأظهر وأفاد بك إلا في الجميعين المصنف رحمة الله تعالى عليه يبين إن اليمين الغموس لا كفارة فيها قبل أن أتكلم عن اليمين الغموس أو اليمين اللون نلفت النظر إلى أن اليمين تنقسم في الشرع إلى ثلاثة أخسام يمين غموس ويمين لغو ويمين منعقدة اليمين المنعقدة هي التي تجري فيها الكفار على نحو ما سيأتي تفصيل إن شاء الله تعالى وهذا منعقدة على ذرة أو منعقدة على حنس يعني مثل أن يقول مثلا والله لا أفعلن كذا فإن الفنس في ذلك يكون بعدم الفير أو منعقدة على حنس كان يقول والله لا أفعل كذا فإن الفنس في ذلك يكون بالسياس مثلا يقول والله لا أذهب إلى مكان كذا كذا اليمين الغموس هي النوع الثاني وهذه ليست فيها كفارة واليمين اللغو أيضا ليست فيها كفارة واليمين الغموس فيها كلام العلماء أنها هي التي يشق فيها الحالف فين حلفي فيما حلف عليه هل هو كحلفي أم لا أو التي يظن الإنسان فيها ظنا غير قوي أنه كذا وبمذا أحره اليمين الغموس هي التي يتعمد فيها الإنسان الكذب هذه اليمين لا تتعلق بالمستقبل ولا تتعلق بالحاضر وإنما تتعلق بماضي يقول ابن عرف رحمة الله تعالى عليه في اليمين الغموز الغموز إنها الحلف على تعمد الكذب أو على غير يقين هذه اليمين بعض العلماء قالوا إنها شمير غموزا لأن الصاحبها غمث في الإثم وقيل سمية غاموسا لأنها ليس لها كفارة في الدنيا بل كفارتها عمة في نار جهنم ولعاب الله. وهذه اليمين جاء مفسرا تفسيرا واضحا في حديث ابن عمرو رضي الله تعالى عنه عن أبي حيث قال جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما الكذب قال الإشراق بالله قال ثم ماذا قال ثم عقوق والدين قال ثم ماذا قال اليمين الغاموس قال وما اليمين الغاموس قال الذي يقططع مال, مال امرئ مسلم هو فيها كاذب وورد فيها أيضا عن ابن عمر عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين هو فيها ساجر ليقططع بها مال امرئ مسلم لقي الله تعالى وهو عليه غضان اليمين غموس ليس لها كفارة العلماء بيقولوا ان ليس لها كفارة لأنها يمين مكر وخديعة هذا كلام الجمهور وكذلك فبالتالي لا تنعقد وليس في أي كفارة لكن الإمام الشافر رحمة الله تعالى عليه يرى أنها يمين منعقدة لأنها مكتسبة بالقلب معقودة بالخبر مقرونة باسم الله تعالى وفيها كفار لكن الصحيحون عليه قول الجمهور والإمام الملك رحمة الله تعالى عليه وأهل المدينة جميعا على أنها ليست فيها كفارة والإمام أحمد والإمام إسحاق وأبي ثورة وأبي عبيد وغيرهم من آل الحديث والحنفية يقول إنها ليس فيها كفرة ويستذل الإمام القضي الوهاب من المعقول على عدم قوة كفرة فيها بأنها يمين محلولة غير منعقدة قال لأن المنعقدة لا أمكن حله إذا نعقد لأن العقد في مقابلة الحل والماضي واقع على يمين واحد لا يمكن تغييره فعن هو وجهته إنها مدامة بالماضي فبالتالي لا يصل فيها الحق لأن الإنسان بيعلس فيها قاصدا الكذب وبالتالي يقول المصنف رحمه الله تعالى عليه بعد أن عدد هذه الأشياء التي لا يحلل جان إنسان وخاصة اليمين الغموس، قال وليستغفر الله يعني على الإنسان إذا حلف يمين الرموس أن يحلف بينين الرموس أن يستغفر الله عز وجل ويتوب إليه وبعض علماء المذهب بيرجع في الاستغفار هنا إلى بقية الأشياء التي تقدمت من نسبة للمعبودات من دون الله عز وجل هي على قسمين قسم ليست معظمة في ذاتها وليست معظمة من أي وجه من وجه وقسم هي معظمة في ذاتها على جهة التكريم والتعظيم أي معظمة بالعظيم الله عز وجل القسم الأول مثل الأصنام والأوسان وما يعبد من دون الله عز وجل مثلا مثل النار ومثل ما يعبده طائفة الشيخ في الهند من البقر مثلا هذه ليست معظمة عند الله عز وجل وإنما هي معظمة عند أصحابها أو عند أبها لها لا يجوز الحيث بها إطلاقا حتى إن العلماء قالوا إن الإنسان لو حلف بها قاصدا تعظيمها على سبيل العبادة فهو كفر ولا رياض بالله يستتاب صاحبه وإن لم يتب قتل يعني نوع من أنواع الرد يعني تعظيم خاص بالله سبحانه وتعالى فقط. القسم الآخر وهو ما عظمه الله سبحانه وتعالى إلا أن أصحابهم أو أتباعهم عظموهم على سبيل العبادة مثل النسيح والعجير النسارة عبد المسيح وليهود عبد العجير هذه معظمة بتعظيم الله عز وجل لها تعظيمة كريم ورفع ومعظمة عند أتباعين تعظيم عبادة وبالتالي إذا الإنسان قصد التعظيم الذي عند الله عز وجل سيجي فيه ما جرى في الحرك بالنبي والكعبة والعرش ونحو ذلك لكن إن قصد لي التعظيم الذي يقصده اليهود أو يقصده النصارى من قونها تعبد من دون الله عز وجل فهذا حرام قطعا ونبي صلى الله عليه وسلم يرفت نظرنا إلى أن الإنسان إذا حلف بالمات والعزة فعليه أن يقول لا بعقبها لا إله إلى الله قال عليه سنة والسنة في حديث أبي هريرة من حلف فقال في الحال بالله والعزة فليقل لا إله إلا الله ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق يعني الإنسان لو نطق ويقل أصحابه مثلا تعالى ملعب قمر الذي ماهو في هذا الحال أن يتصدق بصدقة بيكثرة عن ذلك الإنسان القرطيب رحمة الله تعالى عليه بيعلق على حديث التي العزة هذا لقوله أنه لما نشأ قمنا تعظيم تلك الأسنان وعلى الحال الدين وربنا سبحانه وتعالى أن عملهم بالإخلام بقيت هذه الألصاب علقة في ألسنتين أو تجي على ألسنتين بدون قصد بدون قصد الحلف عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه بأن الإنسان إذا قال بذلك أن يعقدها بقوله لا إله إلا الله تكفيرا لهذا الله وتذكيرا من الغافلة وإتماما للنعمة وإن كان النبوة عليه الصلاة والسلام خاصة إلا أن الكلام يجري على بقية ما يحلف به. اليمين اللغو ليست فيها كفاره واليمين اللغو هي القسم الثاني من أقسام اليمين. الفقهاء في اليمين اللغو لهم حوالي أربعة ولا أو خمسة أقوال. أشهر هذه الأقوال أن اليمين اللغو يحلف المر يحلف المر عبد الله على شيء يتيقنه فيتبين سلام. قيل أو الحلف على ما يعتقده فيتبين خلافه وقيل ما يثبت إليه الإنسان بدون نية أو بدون عقد وقيل ما يقول الإنسان على الإنسان مثل لا والله وبالعب والله كما يحدث مثلا في الطعام الشرب مثلا يقوله الفضل تتغذى يعني يقول لا والله يأذنون لا والله يفيه تجد على سنة الناس كثيرا بدون أن يتوافع القلب على تأكيد هذه الجنين هذه الجنين ليس فيها كفارة لأن الأمر فيها يسير أو خفيف لكن المصنف رحمة الله تعالى عليه يشير إلى أن لغو اليمين لا يفيد في غير الحلف بالله يعني لا يفيد في الطلاق مثلا أو العتق أو الصدق لما تفيد فيه في, في اليمين لله عز وجل لأنها اليمين الشرعي فلو إنسان مثلا رأى شخصا مقبلا ظن أنه زيد فقال إلا أن يكون هذا المقبل زيدا فعلي نذر كذا أو كذا أو والله إن هذا المقبل زيد مثلا فتبين أنه ليس لزيد وأنه عمره مثلا أو أحمر في هذه الحالة لا كفارة عليه ولا نذر عليه تكلم المصنف بعد ذلك عن مسألة الاستثناء في الينين مسألة الاستثناء في الينين فيها كلام طيب للفقهاء لأن الاستثناء هو نوع من التبرئ من اليمين أو نوع من الخروج من ربقة اليمين والمصنف رحمة الله تعالى عليه يقول معقلا على مسألة ما يفيد أو لا يفيد في اليمين قال ولم يفيد في غير الله كالاستثناء بإن شاء الله انقصده كإلا أن يشاء الله أو, أو يريد أو يقضي على الأظهر وأفاد بك إلا في الجميع ثم أشار بشروط الاستثناء بقوله إن اتصل إلا لعارض ونوى الاستثناء وقصد ونطق به وإن شرا بحركة لسان إلا أن يعدل في يمينه أولا كالزوجة فيه الحلال عليه حرام وهي المحاشاه الاستثناء معروف في اللغة العربية هو إخراج بعض أفراد المستثنى أو المحلوف به الاستثناء في اليمين منصوص عليه في حديث ابن عمر رضي الله عنه وعنده وأرضهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فقال إن شاء الله فقد استثنى فلا حنس عليه والحديث مروي عند أصحاب السنة وهو حديث صحيح استثناء في اليمين يجري بلفظة المشيئة ويجري أيضا بلفظة أدوات الاستثناءمة إلا وهلا وعذا وحاشا ونحو ذلك من ونحو ذلك من أدوات الاستثناء. لكن القواعد الشرعية المذكورة على أن الاستثناء لا يفيد إلا في الحال بالله تعالى فقط. فلا يفيد مثلا في الطلاق ولا يفيد في العتاق لو أن مثلا منفاحي يقول زوجته أنت طلق إلا أن يشاء الله أو أنت طلق إن شاء الله أو يقول عبد أنت حضر إلا أن يشاء الله أو أنت حضر إن شاء الله. لا يمسعش الاشتثناء هنا لكن ينفع يقال على سبيل التبرك في الاعتاق مثلا وبالتالي الإنسان قال ذلك على سبيل الاستثناء في الطلق أو في الاعتاق فلا يفيد لذلك كذلك النذر الذي لا ما له ينفع فيه الاستثناء مثله مثل يمين. خلو مثلا حلف الإنسان بالله أو قال مثلا إن فعلت كذا فعلي نذر واستثنى ثم فعل ما حلف على تركه انتفع بهذا الاستثناء لكن اشترط المذهب شروط لنفع الاستثناء في الينين او الناس ابرز هذه الشروط ان يقصد الانسان الاستثناء بمعنى حال الينين فليكون القفل مثلا مجرد التبرق باسم الله تعالى وبعد ذلك ذكر شروط اربعة هي ان يتصل الاستثناء مطلقا يعني سواء كان استثناء بالمشيئة أو بإلا مثلا أن يتصل بالمقسم عليه فلو حدث فصل أو تراخي انقطع فصل الاستثناء إلا أن يكون التراخي أو الفصل لسبب طارق كالعطاف مثلا أو السعال التراخي في الاستثناء يضر والسول الله دامه بقول الله تعالى في قصة سيدنا إيوب عليه السلام وخذ ديابك رغصا فضر به ولا تحنف يدل منه العلماء على أن الاستثناء في اليمين لا يعفع فقمها إلا إذا كان متفراً بها فإذا كان مترخياً فلا يؤثر يستدل أيضاً من المعقول بأنهم يجرون الاستثناء مجرد الشرط والتقييد وخبر المفتدأ وكل ذلك يجب اتصاله بالكلام الشرط الثاني أن يقصد الاستثناء حل اليمين لا مجرد التبرد الشرط الثالث أن ينوي الاستثناء أن ينوي النفط به لا مجرد أن يجري على اللسان على سبيل إستثناء يعني يكون ناوي قبل أن ينطق به يكون ناوي أنه سيستف. سواء كان يشتناه بالمشياء أو غير مشياء الشرط الرابع أن ينطق بالإستثناء في يعني ينطق به جهرا أو سيرا حتى ولو نطق به بسرية بسيطة لم يسمع فيها نفسه بل نطق بحركة اللسان لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على النطق بالإستثناء فقال من حلف على يمين فقال إن شاء الله. ولحقيق أبناء الطلاب أن الاستثناء في اليمين فيه مدفع. وربنا سبحانه وتعالى جعل من ذلك تيسير على العباد. يقول الإمام المهله إنما جعل ال جعل الاستثناء في اليمين رفقا من الله تعالى بذل في أموالهم ليوسع بذلك الكفارة عليهم إذا عرض النشئة إلى الله سبحانه وتعالى. يعني الاستثناء فيه. قيسير على الإنسان من غرم الكفار لكن هنا الاستثناء مقتصر على لفظ المشيئة فقط أن ينتب إلى غيرها الحق أن الاستثناء لا يقتصر على لفظ المشيئة الوارث الحديث وإنما يصلح الاستثناء بأدوات الاستثناء المعروفة في اللغة العربية مثل إلا حاشا خلا عذا ونحوها من أدوات الاستثناء وتفيد هذه الأدوات أيضا كما قلنا في اليمين وفي النظري ولا تفيد في الطلاق والعطاق على مشهور المذهب. بقيت لنا مسألة همة في الاسفناء هل الاسفناء يرفع الكفارة فقط او انه يحلي اليمين, اليمين من اصلها يعني الاسفناء يهدم اليمين تماما ولا يرفع الكفارة فقط ويسقطها عن person في قولين في النذهب. القول النادي يرفع الكفارة فقط وقول اخر انه يسقط اليمين تماما وفائدة الخيارات من القولين تظهر في الإنسان لو حلف مثلا ثم استثنى ثم حلف أنه ما حلف أو حلف أنه لا يحلف فحلف واستثنى لو قلنا أن الاستثناء يرفع الكفرة فقط يحمس ولو قلنا أنه لا يرفع الكفرة وإنما يسقط اليمين تماما في هذه الحالة لا شيء عليه وما يجري فيه القول فيه المشيئة هو نفسه ما يجري في أدوات الاستثناء المعروفة في اللغة العربية بقيت مسألة أخيرة في الاستثناء وإن كانت بعديدة أصلها عن الاستثناء إلا أن المصنف شبهها بها وهي مسألة معروفة في الفقه المالكي باسم المحاشة المحاشة في اليمين معناتها هي معناتها أن الإنسان قبل أن يحلف يعزل شيئا بنياته يعزل شيئا بنياته يعني بمعنى أنه يستثني قبل أن يتلفظ باليمين مثلا يقول علي أو الحلال علي حرام أو كل حلال علي حرام بس يقصد إخراج الزوجة قبل الحلث يعني إخراج الزوجة مدى المثل المصنف رحمة الله تعالى عليه ذكر أو يقول مثلا في اللبث والله إذا لبست شوبا ويقول ناوي مثلا إخراج ثياب الصوف أو ثياب الكتاب أو يقول مثلا والله لا أكلت طعاما وينوي مثلا الطمس هذه تسمى المحاشا وسميت المحاشا كما يقول العلماء لأن الإنسان هنا حاش فيها أو أخرج فيها شيئا قبل أن يحلس حاش فيها مثلا الزوجة أو ثوب اليمين أو ثوب الكتاب مثلا هذه المحاشا يكفي فيها النية ولا يحتاج الإنسان فيها إلى العراف لأنها تحصيص والتحصيص يكفي فيه إرادة الإنسان الحال وبالتالي لو إن الإنسان حالف بهذا اللفظ ثم مثلا نارس الكتاب فلا يؤثر هذا ألف أو مثلا عشر زوجته فلا تؤثر تلك المعاشرة العلماء يفرقوا ما بين المحاشا والاستثناء لفاق جوهري هذا الفرق قالوا إن المحاشة في الأصل من قبيل العام الذي أريد به القصوص، لكن الاستثناء هو قبيل عام خصص المحاشة عام أريد به القصوص، لأن الإنسان أسبق سبق اللفظ سبق اللفظ اليمين نية المحاشة، لكن الاستثناء الإنسان نطق نطق نطقا نطق نطق عاما ثم خصص، وهذا هو وجه الفرق فيما بين المحاشة والاستثناء. بذلك أبناءنا الطبار نكون قد انتهينا من هذا الدرس من دروس اليمين وتنشر إن شاء الله تعالى بعد ذلك في الكلام عن أحكام الكفارة وما يتعلق بها وصاقكم الله تعالى لما يحبه ويرضاه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته